ايوه على الفلال ايوه على الفلال الوسيلة اللهم المقام المحمود الذي وعدت انك لا تقلف المعاد هكذا ايها الاخوة المشاهدون اينما كنتم كذا ايها الاخوة المؤمنون في كل مكان قضية شعائر الصلاة العشاء في هذه الرحاب الطيبة الطاهرة رحاب مكة المكرمة وفاتني ان انقل لكم انه قبل اذان العشاء كانت هناك بعض من زخات الرحمة والمغفرة من زخات المطر رغم انها زخات بسيطة وقليلة الا انها تؤكد بان الخالق سبحانه وتعالى سيغسل ذنوب الوافدين الى هنا الذين جاءوا قاصدين رب هذا البيت العتيق نعم ايها الاخوة المؤمنون في كل مكان هذا هو شهر الرحمة وشهر المغفرة وشهر العتق من النار في هذه اللحظات ايها الاخوة المؤمنون في كل مكان على المؤمن وفي في هذه الرحاب الطيبة الطاهرة ان يرفع كلتا يديه ويسأل الله سبحانه وتعالى ما في قلبه وخير الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين لحظات أيها الإخوة في كل مكان وتقام صلاة القيام في هذه الرحاب الطيبة الطاهرة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 وانصرنا يا الله على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم انا نسألك بنور وجهك الكريم وسلطانك العظيم توبة صادقة وانابة كاملة ومحبة غالية وشوقا اليك ورغبة فيما جديك وفرجا يا الله عاجلا ورزقا واسعا ولسانا رطبا بذكرك وقلبا مفعما بشكرك وبدنا حينا لينا بطاعتك وعطنا ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير اللهم إنك قلت وقولك الحق ودعوني أستجب لكم هذا دعاؤنا يا الله ومنك الإجابة أسألك يا الله لا تردنا خائبين في هذه الليالي المباركة الخالدة وهذا هو نور شهر الخير والرحمة والمغفرة في سماء مكة المكرمة يؤكد عن الليالي التي ودعناها من هذا الشهر المبارك اللهم اجعله نورا لنا في قلوبنا وفي قبورنا وفي دنيانا وفي آخرتنا هذا أيها الإخوة المؤمنون مرزاب سطح بيت الله الحرام الذي الخير والرحمة لكل المؤمنين أينما كانوا ليس هنا فقط بل كل من قصد بيت الله الحرام بدعوة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يعيدنا لهذه الأيام المباركة لا يجعله اخر العهد اللهم لا تجعله اخر العهد بهذه الليالي المباركة وان تبلغنا يا الله كما بلغتنا اول هذا الشهر تبلغنا خاتمته وان تجعلنا من عتقائك في هذا الشهر المبارك انك على كل شيء قدير لحظات ايها الاخوة وقام صلاة القيام والكعبة المشرفة حولها الطائفون المعتمرون الذين اتوا من كل فج عميق وجانب من يتمسك بثوب الكعبة يطرب من الله الرجاء صلاة القيام صورة القيام أذابكم الله الله أكبر الله أكبر <تصفيق> الحمد لله رب العالمين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 ان امنو كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وان تنوا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمِنُوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل مِن قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل طلالا بعيدا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 ايبتغون عندهم العزة فان العزة لله جميعا. الله اكبر. الله اكبر. سمع الله لمن حميله. ربنا.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 الكافرين على المؤمنين سبيلا الله اكبر الله سمع الله لمن حمدا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 المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسى لا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله أولاء ولا إله أولا ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا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 إا الذي نَتَابُوا وَصْنح وَتَصَموبِلههِ وَأَخْلَ صُودينَهُم للله وَأَخلَ صُودِينَهُم لللههِ فَأُولائِكَمَ المُؤمنين وَسَووفَ يُغْتِ الله المُؤمِنينَ أأَجرًْا عظِيمَا ماَا يَفعللوا اللهَّ بعدَابِكُمْ إن شَكَْتُ وَآمَُم وَوكان الله مشاكرا العليم الله الله سمع الله لمن حمده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 الله الله سمع الله لمن حمدا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 ورفعنا فرقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا قُلننا للَهُم لا تَعدُوا فيِي السَّبَت وَقَذْنَابِهُم مثَاقََّ لضَا فَبِمَ نَ قَضهِم متَاقَهُم وَكُفرْرِيه بآياتةِ اللهَّهِ وَقَتِْهِم الأابِيَا أَ بِغَيْرِ حَّن وَقَوِْم قُلوب نعُل ببلَلْطَبَع اللَّ عَلَيْهَا بِكُفرْرِهِم فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَللا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 ما لهم به من علم الا اتباع الظن. وما قتلوه يقينا. بل رفعه الله اليه. وكان الله عزيزا حكيما. الله اكبر. الله سمع الله لمن حمده.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 تابع الا لا يؤمن نبه قبل موته ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين حد حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصد عن سبيل الله كثيرا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 سميع الله من حميدا ربنا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 ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا. الله سمع الله لمن حمده.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 ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا فاما الذين امنوا وعمروا صَالِحَاتٍ فَيُوَفِّيهِمْ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مبينا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 ويرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت أسنتين فلهم الثلثان مما ترك وَإِن كانوا إقوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنسين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم الله سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِيدًا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 حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل الغير اللائب والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام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 سمي الله من حميدا ربنا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 لهم. قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب الَوومَاءُوحَِّ لكم الطبات وَوطام الذي نَ أووط كتابحلِلّ لكم وَوطامُكمُم حِلُّهم حل والمُحصناتُ من المُؤماتِ والمُحصناتُ من الذي نَ أووت كتاب منِن قبلِكمم إ آتيَيتُهُ الن أجهُ مُحسنين مححسنين إير مسافحينَ وَلا ماتخد أخدال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين الله أكبر سمع الله لمن حمد